عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع تحدثنا في الحلقات السابقة عن موسى عليه السلام وكيف أدار هذا الحوار أو هذا الصراع الطويل الذي كان في بعض الأحيان حوارا يعتمد أو صراعا يعتمد على الحوار وأحيانا يعتمد على بعض الصفات الشخصية كالشهامة والمروءة والرجولة مثلا وأحيانا كان يعتمد على طلب العلم والسعي من أجل تحصيله والبحث عن رجل يعلمه علما من لدن حكيم خبير مراحل كثيرة مرت بنا مع موسى عليه السلام وصحبة طيبة سعدنا فيها مع موسى عليه السلام كل هذه الحلقات ولم نكمل مسيرة موسى عليه السلام بعد ولكن ما زالت أمامنا مرحلة التمكين لموسى وقومه ومرحلة التحرك إلى بيت المقدس وصراع آخر داخلي بينه وبين قومه الذين طلبوا منه أن يتخذ لهم إلها يعبدونه كما رأوا هؤلاء الذين يعبدون أشياء أخرى في طريقهم كيف تخاذل قومه عنه وكيف نكثوا على أدبارهم كل هذه مراحل سوف نتحدث عنها أيضا إن شاء الله لكن اليوم لنا وقفة نقف لنجني ثمار ما مر بنا من حلقات ما الدروس والعبر التي تعلمناها من موسى عليه السلام، ما الصفات التي أهلت فرعون وقومه إلى أن يستبدلوا وإلى أن يأخذهم الله هذه أو بهذه الطريقة، ما الصفات التي مكنت وأهلت موسى عليه السلام وقومه أن يمكنوا وأن يكون لهم مكانة عالية في هذه الأرض ويحكم البلاد؟ هذا ما نتحدث عنه اليوم إن شاء الله رب العالمين في قصة الصراع ولكن في البداية يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال حياكم الله وحدي الله أستاذ المشاهدين صلى ما عليه وسلم مات فرعون غرقا وجعله الله تبارك وتعالى آية لمن خلفه ونجاه ببدنه حتى يكون آية لكل الناس بعده وبالفعل نذهب الان لنزور المومياء الموجودة في المتحف المصري حتى نأخذ العبرة والعظة ولكن ما الذي كان فيه من صفات وفي قومه جعلتهم يصلون الى هذا المصير المحتوم حتى نتعلم وتتعلم الأمة ويتعلم كل ظالم ويتعلم كل من يترك شرع الله تبارك وتعالى الله <تسأل> <تسأل> الحمد لله القائل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الكافرين <تصفيق> عن القوم, الكافري القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونثأكل عليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له الذي علمنا فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بأنهم كان كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذي علمنا سبحانه أيضا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وأشهد أن خدوتنا واسوتنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجد. أما بعد فحديثنا تحت عنوان المسلمون مستخلفون في مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون يعني لأن بنو إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام هم قطاع من الأمة المسلمة. فهذا جزء من تاريخ الأمة المسلمة. المسلمون مستخلفون في مشارق الأرض ومغاربها. واستخلاف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بقيادة موسى عليه السلام هذا يشكل إحدى نتائج الصراع بين الحق والباطل مناس من أبناء هذه الأمة آمنوا بأن مقتضيات العبودية الله رب العالمين منازلة الباطل في عارينه وإقامة الحج عليه بدعوته إلى الإسلام والصبر على هذه الدعوة الاستخلاف دجاء نتيجه جهد بدله قطاع ساهموا في إدارة الصراع واستمروا رغم أنهم يعلموا أن طريق الصراع مفروش بالابتلاءات في تضحيات فقدموا تضحيات وقدموا شهداء وصبروا وصابروا وحتى مكن الله سبحانه وتعالى لهم في الأرض يبا هذا التمكين هو مشهد من مشاهد النصر الحق على الباطل وايضا يعني آآ هذا آآ عن التمكين بشكل عام دكتور جمال ولكن قبل تمكين موسى كان استبدال فرعون وقومه ف ف حتى نأخذ منهم العبرة والعظام ما الصفات التي أهلتهم لهذا الاستبدال يعني, هو يعني لابد ان احنا ندرك ان احنا صلوات بنتكلم عن قصة الصراع قصة الصراع هذه فهذه احدى نتائجها وطبعا لا شك فيه لكن لازم ندرك ان دي ملمح من ملامح النصر في تمكين عشان ندرك ان التمكين له تبعات الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عقبة الامور وهنا ايضا لابد ان ندرك ان الدولة التي مكن الله لها في الارض لها سمات أعظم سمات تعسالنا. نتكلم عن سمات الدولة التي مكن لها، ولكن قبل أن يمكن لها لابد أن تزول الدولة السادقة وهي دولة فرعون وقومه. نعم إحنا أنا في تصوري علشان نعالج هذه المسألة نحن بنعطي ملامح التمكين ونحن كيف التمكين وفي المقابل سمت هذه التي السمات التي أهلت يعني فرعون والملء وهامان للوقوع يعني في. تحت طائرة عقاب الله سبحانه وتعالى لكن على كل حال إذا أردنا أن نتعرف على صفات التي أهلت هذا الفرعون والملأ بعقابة الله عز وجل والانتقام منهم من أبرز الصفات هي صفة الشرك بالله عز وجل لا. التي دلمحها في إدعائهم معلمت لكم من إله غير ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فحشر فنادة فقال أنا ربكم الأعلى وايضا الافساد في الارض والطغيان يعني في تجبر في عتو في طغيان اثر الحياة الدنيا على الاخرة اعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى آه اهدر حرمة الانسان قتل واستحياء النساء مم. ايضا نرى الكبر الشديد والكره الشديد للاسلام واهله ونجد فيه ايضا ظلم واضح بين فشى في معاملته لرعيته واستحياء استعباد الامة وتسخيرها وزي ما قال ربنا سبحانه وتعالى ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منه يذبح ابنائهم ويستحي نسائهم انه كان من المفسدين وايضا نلمح ايضا يعني لم يكن فاسدا فحسب بل كان من المفسدين أيضا فتعدى فساده إلى غيره هو, سبب يعني هو السبب الأساسي الشرك بالله سبب إهلاك الأمم وتلك القرى أهل لما ظلموا لما نتصفح القرآن الكريم والتاريخ السبب الرئيس الشرك بالله وتلك القرى أهل لما ظلموا ثم يأتي بعد ذلك الفساد في السلوكيات والأخلاقيات والمعاملات والحرب على الله يعني التصرفات كلها مبنية على الشرك بالله لا. فأعظم أخطر المش... وبعدين أيضا إهداره لحقوق الإنسان يعني كل الإنسان مليشي حرمة قتل زوجتها لأنها أسلمت الله رب العالمين قتل الصحراء لأنهم أسلموا لله رب العالمين قتل الماشطة لأن أسلمت الله رب العالمين أصدر حكما بالإعدام على كل طفل قبل أن يولد في بطن أمه وتغيان وتجبر وفي نفس الوقت يعني لم يقف العمر عند هذا الحد لكن قال لـ لـ لما لـ إن أتذر موسى قومه نفسه في الأرض ويذركوا أهلها أهل أهل أهل قال سنقتل أبنائهم ونستحي نسائهم يعني كده علان على الملأ لا يستحي من الله ولا يستحي حتى من الناس فيش لا اعتبار للناس لأن الناس كانوا الفاسقين. لو كان, كان, كان يستحي من الله لما زعم أنه هو الإله وهو ربهم. نعم وخلف نفس الوقت ضروني أقتل موسى واليابع ربه رغم أن قدم كل الشواهد موسى على أنه إذا انفض هو انحرافات في السلوكيات أيضا والأخلاقيات. لأنه من الواضح لما نقرأ صفحات التاريخ كانوا قمة في الانحراف والسلوء هل هذه الانحرافات دكتور جلال كانت على فرعون يعني هو وحده هذا الملك أم أنها تعدت إلى شعبه أيضا تعدت لأعزائي ربنا سبحانه وتعالى أن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خطي من المفسدين يعني نفضه هذا تعداء أصل ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يعني لن يأخذ الناس جميعا بظلم إلا في حالة واحدة إن الله لا يعذب العامة بعمل خاصة حتى تعمل الخاصة بعمل تستطيع العامة أن تغيرها ولا تفعل حين ذاك يأذن الله في هلاك العامة والخاصة فنعتقد أن التغيان إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فإذا كان هناك فساد في المعتقد أهلاتهم الغضبة الله عز وجل فساد في السلوكيات والأخلاقيات هنستأنف حديثنا عن سمات فرعون وقومه التي أهلتهم لغضب الله وإهلاكهم ولكن معنا اتصال مادام نجوة من مصر السلام عليكم عليكم السلام زيك يا سباشر ربنا يخليك أهلا النصار مستنا أكلم الدكتور جمال في سؤال أسأل هل أقام سيدنا موسى دولة مسلمة في مصر بعد نجاته هو من معه من بني اسرائيل أم لا حاضر كذلكم الله خيرا شكرا الله لكم وذكروا إجابة حضرتك حالا إن شاء الله مع السلام عليك مع السلام عليك مع السلام طيب نستأنف الحديث عن صفات فرعون وبعدين نيجي للسؤال عشان بس هننتقل يعني احنا حطينا ملامح عامة وبعدين مم. ننتقل لكن ولا شك في أبرز الملامح أن رجل ظالم يكره الإسلام وأهله يطارد الدعوة الإسلامية أصدر حكما على كل من أسلم لله رب العالمي أصدر حكما على الأطفال فمواقف كلها لها شواهد، لكن الشاهد السؤال الذي سألته نعم موسى عليه السلام أقام دولة إسلامية على أرض مصر مش بس وعلى أرض الشام ربنا قال وأورثنا القوم الذين كانوا صدعونا مشارق الأرض ومغاربها، طبعا لأن لما هلك فرعون وجنوده والظلمة يعني من رأيت من الذي ملأ الفراغ من بعده هو موسى عليه السلام والمسلمون. كان ترك من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمت كانوا فيها فاكرين وكذلك اورثناها بني اسرائيل فإذا موسى عليه السلام ينقى سيدنا موسى بعد اغراق فرعون كان هو اصلا يعني فر منهم هو والمؤمنون معه وجاء راهم فرعون وقومه واغرقوا هل بعد ذلك عاد موسى مرة سنة قبل ممكن. مرحلة التيه ممكن. وقبل ان يذهب الارض المطلسة وكذا ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامر معروف انهاوا على المنكر فالتمكين تحقق لا. وكان الخطر يعني الناس خرجوا لمهمة لانه فسر عبادي ليلا انكم متبعون فهلك الظالم فشيء طبيعي انه زي ما لم يرجع ان ربنا اورثهم ارضهم وديارهم ومساكنهم أضف إلى ذلك أن موسى عليه السلام كان شوائض في مسجد موسى كان بيقيم نظام حياتي شامل نظام سياسي وعقدي واقتصادي و... وتعليمي و... والدليل على ذلك ليس هذا أول نموذج هذا النظام الذي وضعه موسى عليه السلام مش وضعه الذي طبقه طبق موسى عليه, عليه, السلام عليه السلام في السياسة والاقتصاد والاجتماع وكذا يعني نود أن نضع معالمه حتى نستفيد أيضا كما تحدثنا عن السمات التي أهلكت فرعون وقومه نتحدث عن السمات والنظم التي طبقها موسى عليه السلام والتي كانت سببا في تمكينه في مصر يعني فلأقول لنا يعني, يعني, و... يعني هذا النموذج أولا نرى إن احنا في شعب موجود شعب مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبموسى نبيا ورسولا وأدرك أنهما ما خلق عبس النمى خلق لمهمة وغاية وهي العبادة بمفهومها الشامل والتي من مختضياتها إقامة الدين ونصرة الرسول وأمة هذا الرسول وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كل الله والتي من واجباتها أيضا تحرير بيت المقدس وتأمين المسجد الحرام وغيرها من أرض الإسلام يبقى, ش... يبقى إذن شعب موجود وأرض وطن الأرض التي باركنا فيها التي ما شارق الأرض ومغاربها وقيادة واعية ربانية لقيادة موسى عليه السلام الذي جمع بين, الإمامة و... و... و... و... جمع بين الإمامة والقيادة والرسالة وأيضا يأتي النظام الرباني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لما يتكلم عن نظام إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلة ومن لم يحكم بما أنزى الله فأولئك هم الكافرون في هذه الشريعة التوراة التي تنظم حياة المجتمع الربانية يفكرنا بالقرآن الكريم هنا نجد أيضا التفصيل وكتبنا عليهم فيها أن السن بالسن والعين بالعين والجروح قصاص يعني إذا في نظام مضبوط بالضوابط الشرعية أما أعطت بيعتها لقائدها أن يحكمها بكتاب الله وإنقاذ له وفي نفس الوقت لها على الرعي حق السمع والطاعة بس كل هذه ما كان فيه عائق هناك العائق الوحيد كان هذا الفرعون وجنوده وهؤلاء هلكوا فانتقمنا منهم فغراء وعدين جاء تمكين لبني بما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يقيدون وموسى لما خرج باتجاه بيت المقدس عشان يحررها كان بيشتغل ايه واعز ولا كان بيشتغل امام للمسلمين كان يقود جيشا لتحرير بيت المقدس وذكر قومه قال يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اجعل فيكم ملوك اذ فيكم انبياء وجعلكم ملوك واتاكم ما لم يؤتي احدا من العالمين نعم. يعني ذكرهم ان كان فيه ملوك وفي انبياء عشان كده ادخلوا الارض المقدسة اللي بيقود الام عشان تحرير المقدسات هذا إنسان جمع في يديه كل مقاومات السلطات التي تؤهله داخل دولة بهذا الحجم الموجود وإلا يعني ما كان له أن يفتح بلادا أخرى ومقدسات المسلمين لو لم يكن هو ممكن في نفسه وفي وطنه وفي بلده نعم وكيف يترك أرضا هلك أهلها يعني هو, ال... هو كان في قطاعان قطاع أسلم لله رب العالمين وذا مع موس والباقي قطاع كان في ركب فرعون قالوا ساعتها احنا قلنا قبل كده ألف مليون معرفش وكام مش احنا ألف نعم. ألف كما في بعض كتب التفسير نعم. لكن المفوض يعني كان عدد كبير لكن واضح ان احنا وحتى المشهد لما كان اظن من من الملائكة يعني خلف ركب فرعون الذي خرج في اسر يوسف موسى على السلام كان حريصا على انهم يدفعهم الى اليم ما يستبقيش واحد منهم نعم. لازم يعني يكون مع الهالتين هذه واحدة الشيء الاخر الذي يعني ممكن يعني نستشهد به أيضا عشان نؤكد إنه هو جمع بين الإمامة والسياسة والفكر والتعليم والاقتصاد النموذج الذي يعني ذكرناه في خصة الصراع غزة النموذج الذي تحقق على الخلافة الإسلامية التي قامت على ارض الشام بقيادة داود عليه السلام يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. طب السلام هنتكلم عن خلافة داود ولكن معانا أستاذ عبدالباصد السلام عليكم السلام عليكم, الله عليكم ورحمة, السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ازاي كذب تراشر ربنا يخليك يا فاني ازاي كثير جمال يا مرحبان يا أستاذ مرحبا بك ازاي ساعتك يا فاني الحمد لله رب العالمين. بالنسبة حضرتك لبيت المقدس هل يمكن انا هخراكم عليش من قص سيدنا موسى شوية صغارين يعني طبعا. هل ترى ممكن يتم تحريره بالطرق المتبع الان ام سيأتي صلاح الدين في يوم الايام ويحر بيت المخدس هذا امر عن, عن, عن هذا الصراع اما في سؤال خاص يا دكتور جمال معلش خارج خالص عن الموضوع ده في محمد علي انا قريف يعني ان, إن, إن زعماء الشعب المصري هم اللي طلبوا تعيين محمد علي ولينا على مصر فلماذا لم يتم تعيين أحدهم ولينا على مصر وجزاكم الله خير جزانا وياك يا فنم الله لك وإن شاء الله دكتور جمال يجاوب حضرتك ولكن مشاهدين الكرام معنا فاصل وبعدين نلتقي حتى نجيب على هذه الأسئلة ونجيب أيضا على تساؤل الخلافة نموذج آخر للخلافة الإسلامية وكان هو نموذج داود عليه السلام نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد إلى قصة الصراع دكتور جمال جنة قبل الفاصل سؤال من أستاذ عبد الباسط بيتكلم عن بيت المقدس هل ممكن تحريره بالشكل الذي نراه الآن بهذه الطرق التي نراها أم أننا ننتظر صلاح الدين يأتي من جديد حتى يحرره أحنا أنا أعتقد إن احنا بننتظر لكن الرسول صلى الله قال سدد وقاربه استعن بالله ولا تعجز وإحنا ما برضو الشباب اللي على أرض فلسطين ده من أحفاد صلاح الدين والشباب الذي ينازل الباطل في عارينه في قفة بقاء الأرض هو من أحفاد صلاح الدين يعني الطائفة الظاهرة الآن دمو كلهم من أحفاد صلاح الدين لكن لا شك فيه أسلوب المفاوضات وأسلو وهذه عربة والمؤتمرات هذه الأصل واقعينه ديرم ثمنتاشر سن ديرم خمستاشر سنة من ثلاثة وتسعين لمت ولن يحققوا هذا وهم والعدو يبيع لهم الوهم العدو يبيع لأ الأم لأ الأمة لم تضع قدمها على الطريق الصحيح لتحرير بيت المقدس حتى الآن من سنة 1918 ولو سارت في نفس النهج والطريق اللي سير فيه دي ستجري عليها سنة الاستبدال. الرسول قالوا وأنت تولى واستبد لكن إذا تثنينا المقاومة على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام، هي ديطلة. دي الشكل الوحيد لل, الوحيد للمقاومة الآن. لل... للطريق الصحيح لتحرير لا قول الضفة ولا تحرير غزة ولا تحرير كامل التراب الأرض المقدسة التي بارك الله فيها العالمين وتحرير أوطان المسلمين من الواقع تحت الهيمنة الأجنبية هو ذا لازم يعني ندركه مش مش مجرد ال ذا بالنسبة للسؤال بتاعه طب سلام برضه كله سؤال خارج الموضوع خالص استاذ مش خارج ولا حاجة يجاوب شعو جلا وهو إن محمد علي إن زعماء مصر هم الذين طلبوا منه أن يكون واليا عليهم فلما لم يعين أحد المصريين هو يعني لا شك في محمد علي في كلام كثير عنه يعني هو كان أولا نسب غير معروف وكان يعرفش يقرأ ولا يكتب كان جندي في جيش جي من لكن هو ليس له نسب ثبت وكان لا يعرف القراءة ولا الكتابة وكان تاجر دخان وجاء في الحملة اللي, اللي نجدت الحصب الضبط انه هو استطاع هذا الرجل انه هو فعلا يصل بطريقة اخرى لكن يعني كان في حرص من انه هو يصل الى سدة الحكم هو والشعب كان يعني وافق بس اشترطوا عليه ان يحكموا بالشريعة فاعلن يعني انه كان فيه خلافات داخلية انتهزوا فرصة الخلافة ونصبوه فقابل بانه اشترطوا عليه حكم بالاسلام هذا الرجل ارتكب من الجرائم ما لا يحصى اولا صف المقاومة على ارض مصر في حديثة تسمى مسبحة المماليك المماليك دول الذين لهم تاريخ مشهود في مقاومة الصاليبيين والمغول والتتار صحيح دول أحفادهم كان في ضعف لكن دول كان صف المقاومة وصف جنود الانكشارية اللي هو الجيش الجديد الجيش العثماني اللي كان موجود لحماية مصر في الداخل وإن كان عطرها الطعف أيضا نبرة ثلاثة كان حريصا على تصفية علماء المسلمين إذا الرجل ده مجرم ارتكب هذه الجرائم الثلاثة وزرياته ومن بعده من اسماعيل والولد اللي اسمه محمد توفيج اللي هو اللي هو هنا يبقى السؤال قائما يعني لما لم يعين احد المصريين وجيئ بهذا رجل ناخد الاجابة بعد استقبال اتصال مصري عبد العال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا منورين الشاشة يا دكتور أشف ربنا يخليك فان والسلام عليكم يا دكتور جمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وارجو ان تكون مدخلاتنا معكم طيبة يعني ما شاء الله ومتصف النتيجة معينة يعني الله يتقبل اللي من من يا ابن السؤال ليه يا سيادة لقد طلب من من أعوانه يابن له صرحا ليرى رب موسى هل تم بناء هذا الصرح وماذا كان مصيره ثانيا أين كان يوجد قصر قارون ومخازنه التي كانت مليئة بالذهب والخيرات كان عند بحيرة قارون في الفيوم وإذا كان له مكان معلوم غير ذلك ألا يمكن التغطيب عنه وانتفاع الدولة بهذه الأموال الكثيرة ثالثا وآخيرا ذهبت وشاهدت بنفسي بمحافظة الفيوم وبالقرب من بحيرة قارون معبد قارون وهو على ربة مرتفعة فما كان نوع العبادة بقارون في هذا المعبد ولكم جزيرة شكري وسكرا لكل العاملين في ذلك البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على المدخلة الطيبة وعلى هذه الأسئلة إن شاء الله دكتور جمال يجاوبها حالا أستاذنا دكتور جمال كان حاجة بالتستأنف كلامك عن محمد علي ومدى الجرم الذي سببه لمصر أو يعني أو قاعه على مصر فكان السؤال القائم طب ماذا ماذا ما هذا يعني هو, ما هكذا يعني هو كان وراء ورحمه التغريب النص طبعا هو قام بمشروعات اقتصادية عملاقة وجيدة وبنى قوة عسكرية ضخمة لكن هذه كلها استدرجت فيها مصر لحروب ضد ال الوهابيين في حمل ضد دعوة الشيخ محمد بن عبد عبدالوهاب وجهت قوات مصرية بقيادة محمد علي وأولاده عشان ضرب حركة التجديد في الجزيرة العربية ثم أيضا يعني ضرب مسلمين يعني هو مسلم و... يضرب مسلمين أنا... نعم وإيه؟ وده و... استكب من الجرائم وكان قائد جيشه سليمان باشا الفرنساوي لكن رجل فرنساوي تسمى باسم اعلى تصور النواة معذرة نكتور جمال هو واضح ان الكلام تخلص كثيرا من أه الناس أه فبيسألوا وبيتدخلوا معنا معنا محمد من مصر السلام عليكم عليكم السلام اهلا بك محمد ايوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السؤال بس كيف كان بني اسرائيل امة ممكن لها في الوقت الذي عبروا البحر وشهادوا قوما يعبدون العجل طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم إله فأين ي... فأين يمنهم ولماذا تم تمكين لهم مع كفرهم جزاكم الله خيرا ملحوظة ذكية وجميلة وإن شاء الله الدكتور يجاوبك حالا شكرا يا محمد <تصفيق> نعم طيب نستاني ما زلنا مع سؤال محمد علي سؤال سيد عبد الباصل يعني أنا أعوز أقوله هو بنا قوة اقتصادية وعسكرية لكنه اعتمد يعني المشكلة حصل عملية تغريب للمجتمع بدأ ان اقترن عنده ال يعني ايه؟ عملية الاعتماد على الأجانب في تحقيق طفرة اقتصادية وتعليمية لا. هذه اقترنت الغرب ما يعطي شيء انما عطاه بمعتقده المهم الشاهد بدأت حملة التغريب للمجتمع والمحافل الماسونية التي زرعت ايام الحملة الفرنسية في مصر تؤدي دورها في النهاية اذا اقول في النهاية ان مصر على سبيل المثال تعرضت لحملة فريزر في عهد حكم محمد 1887 وبعدين 1882 في عهد محمد توفيق له احد احفاده أحفاد ابن اسماعيل مصر وقعت تحت الاحتلال الانجليزي جيل الأسطول الإنجليزي والفرنسي والروسي في المياه المصرية وتصدى له عرابي إحمد عرابي اللي كان وزير الحقاني وزير الحرب الجهادية كان أياما وزير الجهادية ومحمود باشا سامي البروذي رئيس الوزراء أشرف مصر هؤلاء الناس لما لقوا الأسطول طلبوا من حاكم مصر بأنه يصدر أمر للأمة علشان تعد نفسها لجهاد الإنجليز المرابطين في سو... في صغر الإسكندري لكنه رفض وكان طالبين ليهم شوية مطالب اللي هو إسقاط الوزارة و... يعني كانت كان موضوع الدكتور. كبير يعني الحقيقة يعني يبدو أن محمد علي كانت لهم له جرائم كثيرة يعني نعود إليها في سياقها إن شاء الله بس أختيب بحاجة أنه هو محمد علي جيش مصر استدرج لنفارين في بلاد اليونان وضرب الأسطول المصري وقتل حوالي 30 ألف من أبناء مصر ما كان لنا ناقى ونجمل هناك في, في بلاد اليونان نعم فهو... نزاكم الله خيرا أنا... نتحدث الآن عن سؤال صاحب العال كان بيقول أن فرعون طلب من أعوانه أن يبنوا له صرحا أو. فهل بنوا له صرح أم لا وما مصير هذا الصرح يعني الصروح كثيرة يعني عندنا معبد مدينة هابو والرمسيو ومعبد الكرنك ومعبد الأكسر كل هذه صروح مبنية وكلها في طيبة هنا يعني ابن لي صلحة العالية يتطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبة فهي وكذلك زين الفراون سوء عمله وصد عن السبيل يعني عاوزي أقول بانا توقفت بانا يعني هذا البناء يعني هل هيصل به إلى شيء مؤكد أنه يعني ده نوع من التعجيز أو الاستهانة ب, ب بدعوة موسى عليه السلام إلى الإسلام استهان بالإله العظيم نعم يعني هو عاوز يقول مفروض يعني إن فيش هو بيدعو لهي وروبيه فعاوز يقول أنا فحتى لو يعني يعني هو النتيجة معروفة ان ده نوع من العجز في مواجهة. الله طيب السؤال الذي لي كان سؤال برضه سعد العال اين قصر قارون ومخازنه التي كانت فيها كل هذه الأموال وهل يمكن التنقيب عنها أم لا؟ والله يعني شخصيا بالنسبة لحل هو هل هو محل قارون هل هو الموجود في, في, في الفيوم كما جلنا سؤال قبل كده عن حاجة زي كده هل, هل هو الموجود في الفيوم بحيرة قارون و... لا ليس في بحيرة قارون أنا كنت قرأت في تفسير على ما أذكر في تفسير في ح... في... لا أجد في كتاب التفسير ولا في كتاب حديث عن هذا الموضوع أنه كان فيه موضع معين وكان تم العصور على جزء من آ... من سروة قارون يعني واحد وصل الى شيء منها لكن انا يعني الغاية حتى الان لا استطيع ان اقول احدد ان مكانها فعلا هي بحيرة قارون اما بالنسبة لحكاية المعبد انه كان بيتعبد الى الهات المصريين اللي كان بيتعبد للطور واللي كان بيتعبد للتمساح واللي كان بيتعبد للقرد واللي كان بيتعبد لابقردان كل دي كانت الارباب المتفرقون زي ينقل يوسف عليه السلام فواحد من هؤلاء لكن هو في النهاية كان من قوم موسى فبغى عليهم نعم. يعني إذا هو كان باغي يعني إذا كان يرفض دعوة الإسلام يعني؟ الله. برضو محمد كان بيسأل عن يعني بنو إسرائيل كيف أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إله كما لهم آلهة لهؤلاء القوم الذين مروا عليهم أين إيمانهم؟ وكيف تم التمكين لهم رغم هذا الخلل في العقيدة؟ يعني هذا يعني هو فيه بدأ خلل هذه المسألة التي يجب أن نضعها في الاعتبار والله مكن لهم بشروط فإذا خالفوا الشروط يتم تنحيتهم هنا في خلل لكن الخلل ذ بدأ متى يظهر مباشرة بعد خروجهم لأن هم مؤكد إنهم رجعوا مرة أخرى ما وصلوا مسيرتهم إلى إلى إلى بيت المقدس لأن دي سنوات وعنده نص كان في معركة بينهم وأسفرت المعركة عن هلاك الظلمة وعوان الظلمة وربنا سبحانه وتعالى استخلافهم في هذا المكان هنا بقى في موضع الوقت حدث فعلا خلل في حياة بني إسرائيل ده مش بس كده ده قالوا أرين الله جهرة وقال لها ادعوا رب يوم بتلاقينا مما توم بالأرض ومن بقلية وقت بعد ما كانوا بيأكلوا المن والسلوى لا عاوزين كمان ثوم وبصل وعدس وكذا ف يعني عاوز أقول ربنا لهم ادخلوا مصر عن فإلا لكم ما سألتم يعني عاوز أقول في انحرافات لكن مش انحرافات بعد الخروج مباشرة وبعد التمكين مباشرة لا لابد من وقت يعني كان كانت هناك فترة تمكين التي كان فيها يعني ايمانهم وعقيدتهم سليم دعم وكان لان نفوض هنا بقى هنا مرحلة ربنا قال الذين إن مكناهم في الارض اقاموا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلفنهم في الارض كما ولا يمكنن لهم دي لهم الذي ارتدها ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنة يعبدون ان لا في استخلاف وتمكين للدين وامن وامن للانسان وده لم يتحقق الا بعد هلاك الفرعون آه. وده حتى لو فرض وس... وسلمنا بانه ده حدث مبعد الخروج مباشرة الرسول في غزة من الغزوات لما قالوا اجعل لنا ذات انواط كما لهم عشان يعلق عليها المسلمين قال والله يعني ان الرسول عليه السلام عتبهم عتابا شديدا قلتهم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا اله كما لهم اله يعني حصل لكن ما ذكرهم سرعان ما رجعوا رجعهم فنعوز اقول ممكن يكون خلل تصر لكن في النهاية انه هل ده وهم في طريق البيت المقدس لا أتصورون في طريق البيت المقدس ولكن هم أيضا لم يدخلوا البيت المقدس وبيت لم المقدس؟ يدخل لا نكتب عليهم واتيه وقالوا لموسى يعني اذهب أنت وربك فرحتي يعني إذا في مرحلة هنا بني إسرائيل ممكن لهم في الأرض وبدأ الخلل يتسلل إلى القلوب إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والسلوكيات والأخلاقيات ندسلنا ربانية جارية لا تتغير ولا تتمل إذا كنا الله خيرا نعود إلى سياقنا الذي كنا نتحدث فيه وقلنا إن يعني هذا التمكين الذي كان لموسى عليه السلام ولقومه لم يكن هو النموذج الوحيد. يعني سنتحدث عن صفات موسى وقومه ولكن لم يكن هذا هو النموذج الوحيد ولكن تحدثنا سابقا عن نموذج داود وحضرتك يعني حبيت تلقي الضوء عليه نعم أو تذكره يعني لا شك فيه أنا عاوز أقول ربنا سبحانه وتعالى أن الإمام العظمى الرسالة الخلافة هي النموذج الرباني لسياسة البشرية وذالمحو بوضوح في سيرة كما قلنا داود وسليمان عليهم السلام ربنا يحكي عن ان داود شارك في حملة تحرير بيت المقدس من جالوت وجنوده اللي بنسميهم احنا الاشهوريين فهزمون باذن الله وقتل داود جلوت وتاه الملك والحكمة وعلمهم مما شاء ولو دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الارض ولكن الله زلوا فضل العالمين لما تحرر بيت المقدس مكن الله للمسلمين يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله يقولوا قامت خلافة إسلامية على أرض الشام كلها برضو على الأرض التي بارك الله فيها العالمين وتحدثنا عن هذه الخلافة في حينها بتفاصيل أكثر ولكن نعود الآن إلى الصفات التي أهلت موسى عليه السلام لأن يكون ممكنا في الأرض ويعني لو أذنت لي على الأسل يعني, يعني الـ الـ الـ الـ الـ إحنا بنقول سمت الدولة الإسلامية التي تطبق شريعة الله فلذلك ربنا لما قال لدوود فاحكم بين الناس بالحق بيقولوا يعني شرائع الإسلام يبقى قائد رباني له صفات ربانية نمرة نيل أمة رضيت بالله رب المسلم دينا ودوود وسليمان عليهما السلام نبيين رسولين وأرض قام عليها الشريعة والمنهج الرباني ده قاسم مشترك مع موسى عليه السلام ومع داود عليه السلام وايضا مع ابراهيم عليه السلام إذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إمامة قال من ذريتي قال لا نعزن حتى ابراهيم كانت له الإمامة وكان له سمت متميز إذن فإحنا عندنا منهج رباني وهو منهج مشترك أن المصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى وعندنا الوطن أو الأرض وهو أرض الله الواسعة مشارق الأرض ومغاربها وعندنا الشعب والذي تحدثنا عن كثير من صفاته الآن يبقى لنا القائد القائد الرباني الذي يتسم بصفات كثيرة مكنت الأمة في هذا الوقت أستاذناك ناخد صفات هذا القائد الرباني ولكن بعد الفاصل شاهدان الكرام نلتقي بعد الفاصل لنغوص في أعماق القيادة وما التي تؤهل القائد ليقود أمته ولا يقود شعبه قيادة إسلامية حكيمة يكون نتيجتها التمكين له في هذه الأرض نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد سألنا دكتور كنا بنقول أن في صفات أهلت موسى عليه السلام ومن معه لأن ينالوا التمكين من الله سبحانه وتعالى ما هذه الصفات؟ لأنه لابد أن ندرك أولا أن موسى عليه السلام مصطفى من المصطفى من الأخيار نعم. فبنى أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين في اصطفاء واختيار والله يصطفي من الملائكة ورسل من الناس والبيت الذي نشأ فيه أيضا مختار رحم طاهر نطفة طاهرة تستقرف هذا الرحم الطاهر أخ الكريم هو هارون عليه السلام يعني أيضا البيت الذي نشأ فيه أم عندها يوحى إليها وحين إلى أم موسى أن أرضعي يعني إذن ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا الرسول الكريم يحمل هذه الأمان وإذن في اصطفاء واختيار مش أي إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني إذن هذه الرسالة العظيمة وربنا سبحانه وتعالى بيختار لها القوي الأمين الذي يحمل هذه الرسالة وأيضا نلاحظ إنه يعني موسى عليه السلام قمة في الاستسلام لله رب العالمين وقمة في الإيمان وقمة يعني عنده حرص على تحصيل العلم النافع ولما بلغ أشده واستوأتيناه حكما وعلمه ولما بلغ أشده واستوأتيناه حكما وعلمه وكذلك نجزي المحسنين ولم يكتفي بالعلم الرباني بس اللي جاله يعني في فرحة لما ده كان حريص على الاستزادة من علم نعم. عش كده أنا بعتقد انه هو راح يعني اتصل بالخضر والخضر قال له يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى عندك التوراة فيها هدر ونور ان التوراة بين يديك وان الوحي يأتيك يا موسى ان لي علما يعني لا ينبغي لك ان تعلمه وان لك علما لا ينبغي عندك كل شيء لكن رغم هذا في حرص على تحقيق المزيد من العلم النافع الذي ينتفع به فلذلك يعني بدلين يعني لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او انضي حقوبا هبز كل الجهد علشان ما. اصل الى هذا ودي ايضا علامة على انه اذا هو يعني وفيها من التواضع دكتور جمال يعني كممكن اقول انا نبي يعني انا اللي هتعلم من واحد تاني ولا كذا يعني فيها من التواضع انه هو يذهب الى الخضر ويقوله يعني يستأذنه كمان يعني انا جاي اتعلم منك وكذا نعم الشيء الذي يلفت النظر ايضا بالنسبة لموسى عليه السلام انه الحرص على الدعوة الى الله عز وجل والامر بالنعروف عن المنكر يعني ربنا سبحانه وتعالى ما اذهب الى فرعون انه طاء فقول له قولا نعينا لعله يتذكر او يخشى انطلق يؤدي اعظم ما يكون الاداء لانه لا. ما يقدرش يتردد اذا دي الشيء اللي ايضا مدخور في في هذا النموذج انه الحرص على انه يعني عارف انه ده الطريق مليء بالابتلاءات والارصات فناظر نفسه لله عز وجل عنده استعداد للتضحية لا. يعني ما كانش عنده تردد في إنه وكان وهو يسعى لأداء هذه المهمة يعني تعرض للعدوان اللي هو أنه لما وجد فتاة داخل المدينة على حين غفلة المدينة فوجد رجلين هذا من شعاته وكذا وموسى فقضى عليه فأول حاجة عملها أدرك أنه أخطأ فلابد أن يتوب فقال هذا من عمل الشيطان يبقى الحرص على التوبة وبعدين توجه إلى الجهة التي تملك المغفرة ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي الله فاغفر له الحاجة التالتة قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للقوم الظالمين يبقى إذن شف وخطأ استغفار ثوبة ونظر إلى أن يكون ظهيرا للقوم المجرمين لا. الشيء اللي يعني الذي يلقنا يعني بالنظر ايضا في في سيره موسى عليه السلام كلها دكتور جمال ان عنده حته ايجابيه دايما يتحرك كده فعال حتى في موقف الفتاتين ما لما يطلبوا منه ولا كذا مع انه غريب وجعان ومرهق وتعبان في مروءه في مروءه وشجاعه وهذه المروءه وشهامة نعم قال رغم ان هو في ما خاطبكما وقالت الماسقة حتى يصدر رعاء وأبونا الشيخ خلق فسخى لهما ثم تولى إلى الضل لما طلبش منه بحاجة لأنه يعلم أن المسألة تأتي نقطة في وجه الإنسان يوم القيامة خلى سؤاله لله توجه إلى الله بالكلية ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير يعني التوجه إلى الله ودي حاجة جميلة يعني لما يبقى صاحب الدعوة ما أسألكم عليه من أجر أنا مش حاوس حاجة ويعترف بفضل الله عليه ويقول لما أنزلت إلي من خير فقير في في وقت هو معهوش أي حاجة حافي وجعان وو ما لهوش مسكن يسكن فيه ولا مكان يأوي إليه ومع ذاك يقول يقول يعني لما أنزلت إلي من خير يعني الخير اللي أنا فيه ده كله من من فضلك ومنك يا رب إلي من خير الذي يحتاجه, يحتاجه بالإضافة الذي يحتاجه إلي من خير عاوز أنا عاوز ما هو عاوز الخير أنا, أنا فقير للمزيد يعني للمزيد من هذا الخير ومش بس كده والصبر يعني يقترن هذا بالصبر وهصله عارف ان المفروض الذي يملكه وفي السماء رزقكم ما تعادوه لما أنزلت إليه من خير الفقير وعارف كمان المفروض أن الله سوى شعاله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ومن يتق إلا يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فهنا الصبر والثبات والدعاء كمان نعم. ده بيطلب من الله يعارف أنه لا يرد البلاء إلا الدعاء فالدعاء بتوجه إلى الله عز وجل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بمجرد رفع يديه والإني لما أنزلت له فجاءته الفائت في الترتيب والتعقيم مجرد ان نزل اليه كانت الإجابة عشان يعلم ان النصر ما الصبر وان الفرج مع الكرب عشان كده عنده كان عندهم يقين بهذا عندهم الصبر الفرج مع الكرب هنا مع اللحظة اللي هو خلاص بطنه لازجة بضهر وفي منتهى التعب اللحظة دي حتى اذا استيقص الواحد حارس انه خلاص هيعمل ايه عنده يقين وفارق ان ربي ان ربه لن يتركه وفعلا في اللحظة المناسبة دي نجد إن موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى أكرم وبيان الشيء الآخر الذي يلفت النظر احتمال كبير أن يكون رفقته للخض للخضر في هذه المرحلة التي كان فيها في مدين اللي حتى اللي فيها مجمع البحرين المنطقة اللي هي اللي أنه لانه انه واصل لانش معقول موسى عليه السلام يمكس عشر سنوات في مدين لا يباشر الدعوة إلى الله إذا يوسف عليه السلام مكس في السجن بضع سنين كان يدعو إلى الله فهو الآن ومع الناس الصالحين للرجل قال له لجأت من القوم الظالمين يعني فرعون ما ليش السلطان هنا فيش حد يمنع الدعوة إلى الله مفيش حد يحارب الإسلام و... و... و... إذن أنا ولكن يعني في, في العشر السنوات الدكتور جمال لم يكن قد أوحي إليه بعد فيعني في كان على أي أساس سيدنا موسى يسأل يعني من أعلم أهل الأرض فيقول أنا وبعدين كيف يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى أنه يروح ويقابل كذا وفي وال... فرق بين تك... تكليف الرسالة و... والوحي يعني وحينا إلى أم موسى لا. الوحي كيف ألقي في روحي في لأنه ده حتى في حوار يعني ممكن الكلام اللي بتقوله حضرتك ده ممكن يكون يعني كلام وجيه ال... إذا تصورنا ان التقاء أو توجيه الله عز وجل لموسى عليه السلام لم يبدأ إلا على رأس الأربعين دي يعني تحتاج برضو إلى وقفة م. أنا أذكر رسول الله محمد بيقول كان في حجر في مكة قبل أن أبعث كان يقول للسلام عليك يا رسول الله السلام الله عليه وسلم بالنسبة لشخصية سيدنا موسى يعني في بعض الأراء كده أو في كلام بيتقال عنها إنها شخصية فيها حتة اندفاع شوية حتة حماسة كده شوية الحماسة دي ظهرت مثلا ف فوكذاه موسى فقضى عليه ظهرت مثلا في موقفه مع الخضرة بما قال له يعني ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني وقطع على نفسه المسألة من الأول انه كان مستعجل وبيسأل كتير لا لا هذا هذا يعني هذا رأيي وانا حولها بقيت المنظومة في, في سلوكه وبعد ذلك حتقول لنا بقى في رأي آخر بيقول لا ده سيدنا موسى كان من أشد الناس امتلاكا لنفسه ويعني بيسيطر عن نفسه كويس قوي بدليل حواره مع فرعون كان حوارا ناجحا بكل المقاييس وفرعون استفزه بكلمات قوية جدا يقول له انت ساحر يقول له انت مجنون يقول له انت كذا وهو يعني يقول ما رب العالمين وسيدنا موسى يجيب بكل هدوء ويعني يجيب بلته هي أحسن أستطيع أن نأخذ الإجابة على الكلام ده ولكن معنا اتصال معنا عبير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي بسرحة لأتسمح اتفضل يا فرعون وإحنا بنتكلم عن الت هل أمتنا العربية والإسلامية بوضعها الحالي من الممكن أن يمثل لها؟ هل أم فقدت ثوابتها العقائدية من الممكن أن تنتصر؟ هل أم تناسب قضاياها وعاشت في غياه الجهل والتخلف؟ وأصبحت لا تفكر إلا في ريس الخبز هل يكون لها النص؟ هل أم تضغط على رمز عزتها واقصد هنا المقاومة وتنزع سلاحها وتشرد أبنائها في فلسطين وتحاصرهم مع عدوهم وتمنع عنهم المدد؟ هل هي أم منصورة؟ هل أمة تعترف بإسرائيل وتنفى النسجد الأقصى هل هي أمة منصورة وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا شكرا الله لك لقد ألقيت حجرا في ماء راكد وجزاكم الله خيرا على هذه المدخلة إن شاء الله دكتور يعلق عليها حتى قبل السؤال لكنا بتكلم فيه يعني أراه قد تحرك للإجابة قبل أن أوجه حتى حتى لأن كل كلمة ما شاء الله دي ضرر ما شاء الله. الله الحمد لله الذي جعل في أمة الإسلام يعني من على هذا المستوى من الوعي حفظه الله في نفسها وزوجها ولديها الحقيقة نحن نحتاج إلى هذا الفهم الراقي إذا وجد يعني أعتقد يبدأ بداية التغيير عاوز يعني السؤال يجب قسمه وذكرني به واحدة واحدة عشان إيه آه <تصفيق> طيب يعني هل ممكن لأم تنسى مقدساتها وتترك فلسطين وتعترف ب... ب... باسرائيل هل يمكن ان تمكن هل امه لا يهمها الا رغيف الخبز وكذا هل يمكن ان تمكن يعني واضح ان السيدة المتصله يعني تشخص وضع الامه الان وتشرحه وامراضه وتشرحها ثم تتساءل يعني هل امه بهذه الامراض هل لها ان تمكن في هذا الوقت مع ان طبعا يعني, يعني, يعني نكمل بقى التساؤل ان ربنا سبحانه وتعالى وعد الذين امنوا بالتمكين والاستخلاف وكذا فهل هذا التمكين يعني ليس لهذه الامة ام انه للامة ولكن ليس في هذا الحين لا يعني هو الكلام هو اصل ربنا قال في وعد التمكين الشرط يعبدونني لا يشاركون بشيء نعم ومقتضيات العبودية لله رب العالمين أن يقام الدين كما كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابع التابعين نعم. أين هو الآن دي قضية مراح نبرتني من مقتضيات العبودية لله رب العالمين نصرت محمد ودين محمد أمة محمد نعم. وبهذا أخذ الله العهود نعم. على الأنبياء والرسل وإذا أخذ الله مثالا النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي ولا تنصرن. قال أقررتوا ما على ذلك منصر عهود يا قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين كل رسول أخذ العادة على أمته نصرة محمد ودين محمد وأمة محمد أمة لا تنصر محمد ولا دين محمد ولا أمة محمد على هذا النحو الفاضح إذا استثنينا أناس صالحين وقادة صالحين وعلماء صالحين لكن على هذا النحو لا يمكن أن تمكن ده ممكن تجري عليها سنة الاستبداد لأن ربنا سبحانه وتعالى قال كده وإن تولوا يستبدل قوم غيركم بل النص الحقيقي في القرية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من هنا مش يعني القف لكن النقوص عن حمل أمانة التكليف من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يعني جنة أضف إلى ذلك رب الله قال ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل وقال صلى الله عليه وسلم الله رأس الله الأمر الله. الإسلام عمودة الصلاة وذورة سلامه الجهاد في سبيل الله وربنا قال انفروا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوم غيركم أمة لا تنفر للدفاع عن مقدساتها عن البيت المقدس قبل المقدية العالم الإسلامية المحورية الأولى صنو المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام الواقع في الأسر وأهلها المحصورون هذه مصيبة عظيمة فتقول على الأمة حتى الآن لم تضع لها أقدامها على هذا الطريق ولا على طريق التمكين بل نرى أن المتم الممكن الآن. في الأرض هو أهل الغدر وأهل الكفر والعزب بالله هم الممكنون الآن، ولكن يعني في حديث عن الرسول سلام أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون إلى آخر الحديث. المسلمين. ولكن هذا لا يخديره، هذا حقيقة آه. حديث صحيح. ولكن حاصل لكن... أنه هذا الحديث صحيح، نعم. ولكن هذا الأوان وهذا الوقت هو الأوان غير الصحيح. رجل... لأن ما فيه من مسلمين لا لا يؤدون ما عليهم. يعني هو أنفطر ربنا أنت تنصر الله؟ أنصركم، وأن يخذلكم. فوالذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين اتبعوا الحق من ربهم فإذا عاوز أقول فعلا الأمة الآن يجب أن, تع... أن ترجع إلى ربي احنا. عاوزين نقول الآن أن الأم يجب أن تقف وقفة محاسبة للنفس أين هي من كتاب الله عز وجل أين هي من محمد صلى الله عليه وسلم الذي نرجو شفاعته ونرجو أن نستظل بمظلته يوم القيامة وأين لنا ب يعني أين لنا بأن أمتنا تقع تحت الهيمنة الأجنبية أمتنا لا تملك قرارها أمتنا في غالب بقاع الأرض طبعا في استثناءات ما. لكن أمتنا لا تملك قرارها بل ولا تملك قوتها رغم إن ربنا أعطاه الأرض واعطاه الماء واعطاه الإمكانيات أم تهدر يعني تقبل بأنها تمد يدها تتسول إذن فبالفعل حك تؤيد هذه المداخلة أن أمة بهذه الصفات لن يكون لها تمكين في هذا الوقت الحاضر ولكن لابد أن تنظر إلى نفسها وتغير اولا عند إن الله لا يغير ما بقوم ولكن بس يشرف حتى مهمة فضل. لازم عندنا الأمل آه. ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن يجب يكون عندنا الأمل كتب الله لأغلبنا إن ننصر رسلنا والذين أمروا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد No. ومرت بالأمة فتن كثيرة ومحن كثيرة يعني يمكن ما تصلش إلى المستوى الذي وصلنا لكن أيام الحروب الصالبية أعتقد وصل هذا المستوى إلى حد لكن سرعان الأمة ما كانت تأخذ زمام البراء المشكلة الآن ان الخلل مش بس في في في تسلل إلى المعتقد تسلل إلى السلوكيات والأخلاقيات والمعاملات no. واستطاع العدو أن يهز سوابت الإسلام في قلوب الأمة لهم ما عرفش ما أصبحتش الآن تدرك إيه الفرائض التي يجب تصور إنه القضية خلاص المفروض إنهم بيصلوا وصوموا والجميل هذه فرائض لكن الإسلام تخلوا في السلم كاف من هو نصرة تحرير المقدسات فلسطين فلسطين دي دليل يا سزار شرف على يا إما تكون دليل على عزة الأمة وقوتها أو على استزلال الأمة وتركيع هي الآن إحنا في مرحلة الاستزال والتركيع نعم جزاكم الله دكتور جمال نعود إلى السؤال الذي طرح قبل المداخلة وهو بعض الاراء تقول ان موسى عليه السلام عنده يعني اندفاع شوية او حماسة في في في سلوكه وفي حواراته ورأي اخر يقول لا بل هو يعني من اشد الناس سيطرة على نفسه وهذا يبدو جليا في حواره مع فرعون ماذا تقول يعني هو يعني هو واضح الموقف هذا لما ما قبل اذهب الى فرعون انه طاغ فقل له قل لينا لعله يتذكر ويخشى قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يكذبون المهم حينما مسل بين دي الفرعون ودخل عليه قال يعني فرعون حول اسم ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلاني من المسلمين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل هنا كانت الإجابة مجل يعني إيه كانت فيها حكمة وتعقل ثم الحكمة والتعقل والقدر على إدارة الحوار من هذا الداعي الذي مكن الله له الأمم في الأرض تبدو حينما زال فما ثم ثم رب العالمين بيسألوا عن ربنا قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مقيمين هيات ما يقدرش يتفح أنت بتدعوا الهوية والروبوبية طيب تخلق السماء والأرض دي من خلق الله شاهد لا يقبل الكلام لا. خل... لا. فطبعا هذه الكلمة طبعا أثارت فرعون فسأل السؤال الثاني قال, ربك ال... قال, رب قال, رب قال ربكم حينما لحينما قال وما رب العالمين؟ أي قالف وما رب العالم هاد السؤال قربكم ورب آبائكم بعد ذلك ربكم ورب آبائكم الأولين أو قال رب ربكم رب المشرق والمغرب وما بينهما يعني فهنا فرعون قال آه مع الـ الـ الـ الـ العرض الأول قال رب السماوات والأرض ما بينه وإن كنتم موقنين قال للملأ حوله ألا تسمعون سمعين بيقول إيه وطبعا كل الناس عادة بتسمع وعاوز يبعد عن هذه الحجة الدامخة يعني الله يقول موسى ليس عنده رد. عنده رد فانطلق إلى شاهد آخر موسى عليه السلام عشان يقهره قال له رب السم ربكم ورب آبائكم الأولي فإذا به يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون <تصفيق> ها يعني شوف أولًا عارف شو ردة على الكلام نفسه فبدأ يبدأ إيش تميل لكن هنا بقى موسى عليه السلام ماذا تصور إنسان يقال له إن ده مجنون وقدم الناس شوف هنا ضبط النفس وعارف إن الذين قالوا ربنا قال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا, قالوا سلام قال فهنا وإن الإنسان ما, ما ليس بسفيه ولا شتام لكن شوف هذا هو الطاغية ثم انتقل إلى ال قال سريعاً لإنه لا الحجة الأخرى ال الس الثالثة التي تؤكد أولاً نجاح موسى في إدارة الحوار في قصة الصراع التي بين عتف وكان الأرض في زمانه قال رب رب رب السماوات والارض لا اذكر انما في هذه المسألة ان موسى عليه السلام لم يكن مندفعا كما يقول البعض ولكنه لان هذه الايات وهذه الردود قلناها في آنها بتفصيلها الان نحن فقط نشير اليها ان موسى عليه السلام كان ضابطا لنفسه حق الضبط وكلما يعني ألقاه فرعون بحجر التقطه رويدا رويدا ورد عليه ردا مفهما حتى إن فرعون لا يستطيع أن يرد على الكلام نفسه ولكنه يعني يخرج من هذا السياق إلى سياقات أخرى منها الشتائم والقذف وكذا يعني هو ثلاث مس... ثلاثة مس... يعني هي قضية أنه أولا اتهامه بأنه مجنون واتهامه بأنه ساحر, ساحر عليم ومش بس كده وكمان إلا إن لم تنتهي يا موسى لأجعلنك من المسجونين نعم. يعني ثلاث حاجات اتهموا بالجنون بالسحر وأنه هددوا كمان بس بس ما ردش عليه يعني إيه استفز موسى ولم يصبوا ده كذا يجب أن يكون الدعية وهكذا كان موسى نعم. عليه السلام آآ آآ مثالا لهذا النموذج الرائع الراقي في الحوار جزاكم خيرا دكتور جمال نشكركم آه. شكرا جزيلا في نهاية هذه الحلقة على هذا العلم الطيب وهذه المعلومات السرية وكذا نشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والمشاركة والمداخلات القيمة وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>